الله للشيطان قديم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسعى بعبده ليلا من المسجد الحوام إلى المسجد أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي بارتناح to uh -huh. احسنتم احسنتم لآفتكم وإن أتأتم فلها چه که ما در و اینا عشر مکنای و اینا a uh -huh. All right. وَمَا الْمُلْكُ <سؤال> لِلَّذِينَ All right. <laughs> صوتاً لتبتغوا فهداً من الله في كلها لتعلموا ولتعلموا Now I won't come see you there. Thank you. ja no. و او What the hell? وَالرَّجُلَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابٌ يَلْقَاهُ مَا شُوَى كِتَابَكَ I'm tired, my مانين دائم پريدو مايا سنتي لنا يومنا فابن مايا ابن نعوذ نها تغني ka yeah. I'm my own. که a member All right. One <laughs> Come <laughs>